فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف نو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فَاشْتَقْتُمْ أَلْ رَبِّكِ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَسْمَائِكُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفْضَلَتِ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم شلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجن إنهم لمصبرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال وما من لا الا له مقام معلوم وإنا لنحن وإنا لنحن وان ما نحن الصفور واننا نحن المسبحون وانكروا ليقولون لو ان غناوي ام لنورين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد شرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنبنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما قَدْ مِنْ قَوْمٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ نَجْعَلُ لَهَا إِلَهًا وَاحِدًا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطرق الملأ منهم أنمسوا على آلهة كبور إن هذا إن إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا, إن هذا إلا اختلاق نهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ لَحْذَابٌ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ قَضَاءٌ وَمَا ي تَاوَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ سَوَاقٍ وَقَانُونُ رَبِّنَا عَدْلٌ لَا نَاقِضٍ وَنَاقِضٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصْدِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِيلَ إِنَّهُ أَوَّاهُ إِنَا شَقَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا لِلْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَسَصْرَى الْخِطَابِ